جاءتهم رسله بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا جاءتهم رسله بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وَقَالُوا إَِّ كَفَرنَّ بِمَا أُوسِلْلتُم بِهِ وَإِنَّ لَفِي شَِّم مَِّ تَدَونَنَا إِلَيْهِ مُرِيب وَقالُوا